يا ايها النبي انا نوصي بك الى مولى توبتى نصفا يا ايها الذين آمنوا یا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah. وَهُمْ جَاهِلُونَ نُرِيدُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ أَن مرأة لَهُ ومرأة وَيُرِيدُ أَن يُعَذِّبَهُمُ الْعَذَابَ فَتَعُومَ فَقَامَ تَعُومَ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مَنَالَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دَخُولَ النَّارِ مَعَ जी واقعه كتبه وكانت من Oh, I'm not What و ام <تصفيق> <تصفيق> الذي أن Grrrr! <laughs> the <laughs> God, Father, ما مؤسف لك أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن <تصفح> <أه> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد <تصفح> <تصفح> بسم الله Hmm, hmm, hmm.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 لا غيب فيه هدى للمستقين صدق الله العظيم استمعنا واستمتعنا بثلاوة مباركة عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الحكيم فهمي جمعة، وذلك من رحاب مسجد رابعة العدوية بمدينة القاهرة. وشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.